قال رحمه الله الحديث الخامس والعشرون قال عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون انا بكل تسبيحه صدقه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 هذا الحديث هو أحد جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أحد جوامع الكلم وهذا الحديث يدلنا على فضل الذكر ما نسميه بدعاء الذكر الذي هو التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير كل هذه افعال يذكر العبد بها ربه سبحانه وتعالى وهي افعال يثاب العبد على فعلها ولذلك تقوم مقام الصدقة نقوم مقام الصدقة يعني النافلة لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصدق بما معه من مال وينفق ما عنده من مال فإن لم يجد فله أن يتصدق بذكر الله سبحانه وتعالى ومعلوم أن العبد محتاج إلى الاستغفار بعدد أعضاء وأجزاء جسمه فإن العبد وإن الإنسان المخلوق مركب من سلامة من أجزاء من قطع من العظام ثلاثمائة قطعة وستين ثلاثمائة وستين قطعة كل قطعة تحتاج منه الى ان يحمد الله الى ان يتصدق عنها الى ان يفديها مما قد ترتكبه من آثام لان اجزاء الانسان تبع لقلبه فان قادها الى الاثم تاثمت اي كل جزء منها وقع في الاثم فمن اجل ان تنجو من هذا الاثم لابد ان تتصدق او ان يتصدق عنها الانسان وصدقتها تكون بالذكر كل سلامة من الناس عليه صدقة كيف تكون الصدقة الأصل أن ينفق المال وأن يعطي المحتاجين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحاب المال أن يتصدقوا بالمال ليعتقوا بها اعضاء واجزاء الجسم لكن الفقراء الذين لا يملكون المال ان عندهم من الاسباب والاساليب التي يمكنهم ان يجاروا بها اصحاب المال من خلال دعاء الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى غير ذلك ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الغني ومنهم الفقير وكان الفقراء يلاحظون الاغنياء عندما ينفقون ويعطون في سبيل الله وتبقى في نفسهم حسره انهم لا ينفقون ولو كان عندهم ما بخلوا وبذلوا كما يبذل الاغنياء ولهذا غبطوا الاغنياء على ما يفعلون من انفاق في سبيل الله فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون امرهم عليه هل من شيء نعمله ونؤديه ونقوم به يساوي ما ينفقه الاغنياء يساوي ما ينفقه الأغنياء فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث يقول أبو ذر رضي الله عنه إن ناسا أي جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي من الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد آمنوا به واستمروا على إيمانهم به إلى أن ماتوا هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا, قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدسور والدثور المراد بهم أصحاب الأموال هذه الأموال التي يجمعونها ويدثرونها يعني يغطوها ويخفوها فسموا بأصحاب الدثور أصحاب الأموال هؤلاء يحققون ما, جاء ما قاله الله فيهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين ينفقون في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هؤلاء غبطهم الفقراء غبطهم الفقراء وجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يكتب لهم ما يلحقهم بهؤلاء الأغنياء من حيث البذل فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أو ذهب أهل الدثور بالأجور هكذا في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم أي بما زاد عن حاجتهم وهنا محل الفرق ولا نتصدق ما عندنا من المال ما يحملنا على أن نتصدق ولذلك يتميزون علينا بهذا فكيف تعالج لنا هذا الفرق قال قال ويتصدقون بفضول أموالهم أي ونحن لا نتصدق فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أي ما تتصدقون به ما كانوا يعلمون لكن قال لهم وجههم الى ان هناك ما يقوم مقام الصدقه ذلك هو الذكر ان بكل تسبيحه صدقه اذا قلت سبحان الله فكانك تصدقت وكل تكبيره او وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وقول سبحان الله الله اكبر الحمد لله لا اله الا الله وامر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه قال وفي بضع احدكم صدقه اي ان الانسان عندما يعاشر اهله وعندما يصيب اهله فانه يساب على هذا الفعل لانه فعل امر الله به ولانه فعل حتى الشرع عليه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة أمرهم بالزواج وأمرهم بالنكاح إذا أقصدوا بذلك مكاثره الأمم وقصدوا بذلك أن يزيدوا في عدد المسلمين وفي عدد من يقول لا إله إلا الله فإنهم يثابون على هذا الفعل وهنا عجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل في غالبه أن معاشرة الإنسان اهلاه إنما يقصد به الشهوى إنما يريد به الشهوه إنما يفعله يتلذذ به إنما يفعله لتحصل له النشوى فكيف يثاب على ذلك وبين صلى الله عليه وسلم ان محل الثواب مرتبط بالقصد بالنيه التي من اجلها يفعل الانسان هذه المعاشره المؤمن يريد ان يغض بها طرفه يريد ان يحصن بها نفسه يريد أن يحقق بها امتدادا لعبري واستمرارا لحياتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فإن كان هذا الهدف من المعاشرة والزواج كان ذلك ثوابا كان ذلك محل الثواب ولهذا قال أرأيتم لما قالوا له يا رسول الله اياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر اياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر يعني يأثم قالوا بلى نعم إن وضعها في الحرام لأن الله حرم الزنا ونهى عنه وقال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيله ولذلك من عدل عن الزنا واتجه إلى ما أمره الله وما أحل الله له وأباه يساب على ذلك من هنا قال لهم مبينا وجه حصول الثواب أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إن وضعها بالحلال كان له اجر المسلم كل الافعال التي يفعلها ان نوى بها الاعانه على الطاعه وان نوى بها الاعانه على العباده فانه يثاب على ذلك في لباسي في طعامي في شرابي في نومي في يقظتي إن أراد بهذا كله أنه يستعين بها على الطاعة، يستعين بها على العبادة، فإنه يساب على ذلك الشيء. الإنسان على سبيل المثال اعتاد أن يطعم في اليوم مرتين أو ثلاثة، يفطر، يتغدى، يتعشى. لكننا نجد ما يفعله الناس في رمضان عندما يفطرون عند أذان المغرب وعند غياب الشمس هذا الإفطار الذي يمتذلون فيه أمر الله لأن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل فانه طعام يثابون على أكله يثابون على ذلك وكذلك ما يتناولونه بالليل في وقت السحر ليستعدوا للإمساك فإنهم يثابون على ذلك وسمي ذلك الطعام بالطعام المبارك تسحروا فإن في السحور. بركة. هذا الطعام اخذ صيغة التعبد صيغة العبادة لانه وسيلة لعبادة فالانسان يستطيع ان يجعل كل اعماله التي يؤديها عبادة وان كانت عادات ان اكل ينوي لأنه يستعين بطعامه الذي يأكله على العبادة إن شرب إن لبس إن اغتسل إن مشى إن جلس يدخل الإنسان المسجد فإذا جلس في المسجد فهو في صلاه لأنه يريد الصلاة فكانت وسيلته عبادة وهكذا كل الأفعال التي يفعلها يمكنه أن يحولها من عادة إلى عبادة ينام وينوي بنومه أنه يستيقظ لأداء العبادة الله تعالى يقول إن ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم إلى آخر الآية التي بينت أن النوم يمكن أن يكون عباده والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عبد الله ابن عمرو بن العاص أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا انما يفعل ذلك استعدادا للعباده فكان النوم عباده اذا هذه الافعال يمكن ان تكون عبادات ولانها وسائل والوسيله لها حكم الغايه قال قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوتاه ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضع في الحرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعا في الحلال كان له اجر الحديث رواه الامام مسلم. علق الامام ابن رجب على هذا الحديث لمسائل المسألة الاولى هذا الحديث من رواه وما الطرق التي روي بها قال هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديلي اه ايش عندكم الديلي أه؟ الديلمي لا اما سمعتم باب الأسود الدؤلي الذي وضع علما نحو أه؟ أو أن الذي علمه علي رضي الله تعالى عنه النحو هذا هو أبو الأسود الديلي يقال الدؤلي وقال الديلي ها؟ قال عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه يعني فهو من علماء التابعين وقد روى معناه او وقد روى معناه يعني معنى هذا الحديث عن ابي ذر من وجوه كثيرة بزيادة ونقصان لان كل راو يروي ما يسمع وقد يروي بالمعنى فيختصر ومن هنا تتعدد الروايات وكان الحديث مشهور عن أبي ذر رضي الله عنه قال وسنذكر بعضها فيما بعد إن شاء الله قال وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير لأنه يحس أنه بهذا يتخلف عن غيره يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة الصدقة بالاموال التي يقدر عليها الاغنياء ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته آلته يعني آلة الجهاد مثل المراكب وادوات القتال الاسلحة فإذا عدم أو عدم ذلك وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعينهم ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينهم كان الواحد منهم يظهر الحزن بل إنه تذرف دمع تذرف عيناه بالدمع ويبكي لأنه غير قادر على أن يستجيب او يجيب داعي الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول ويحزنون على التخلف من الخروج او عن الخروج عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته وقد اخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا واعينهم تفيضوا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فالله سبحانه وتعالى عذرهم ورفع الإثم عنهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يثابون كما يثاب المجاهدون لأن نفوسهم متعلقة بالجهاد وبالمجاهدين ما ينزل المجاهدون منزلا ولا يرحلون مرتحلا ولا يهبطون واديا إلا كانت نفوس هؤلاء معهم فالله سبحانه وتعالى يجازيهم ويذيبهم على النية ولهذا قيل نية المرء خير من, إيه؟ من عمله قال وفي الحديث وفي هذا الحديث ان الفقراء غبطوا اهل الدثور ومعنى غبطوهم يعني تمنوا ان يكون لهم ما لهم والله سبحانه وتعالى اعلم